يجب أن لا يزيد الفارق بين عمق الأخديد الأساسية لطوقين مطاطيين مركبين على مغزل واحد عن 1.6 مليمتر فاصل ألف نعم با لا